el hadith por la que yeah mm -hmm. فَسَوْفَ يُعَذِّبُهُمَا نَارٌ مَّرِيَّةٌ عَذَابٌ يُخْلِدُ الَّذِينَ يَعْصُونَ رَبَّهُمْ it yes. and that's right out the woods. ایدن